بسم الله الرحمن الرحيم يا أ ي ه ا الناس اتقوا س ربكم إ ن زلزله ا ل س ا ع ة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل م ض ض ع ة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس س ك ا ر ا وما هم س ك ا ر ا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 يا أ ي ه ا الناس إ ن كنتم في ريب من البعث فان ي ريب من ل ب ع ف إ ا خلقناكم من تعبدكم من نطفه ثم من نطفه ثم من ع ل ق ة ثم من م ض غ ة ثم من مخلقة ومنكم غ ي ر خ ل ل ق ة ب ي ن ل لنبين ل ك من ق ف يتوفى الأرحام ما نشاء قفلا إلى أجل نخرجكم مسمى ثم ب ل أشدكم ومنكم من ي ت ومنكم من يرد إ ل ى أ ا غ ل العمر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 ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ويذيقه يوم ا ل ق ي ا م ة عذابا حريقا ذلك بما قدمت يداك و أ ن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرص ف إ ن اصابه خير اطمان به وين اصابتهم ف ت ك ن ة و ن ك ا ل ب ا ل ى وين ك ا ف ر ا ل دنيا ونحيط ا ل ذلك هو الخصام س ن وين يدعو من دون الله ما لا يدعو هو ما لا ينفع ذلك هو ا ل ل ا ل ل ا د وين يدعو له اقرب من مفاي لا بئس المولى ولا بئس المشي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 و ا ل آ خ ر ة ف ل ي م د ل بسبب إ ل ى السماء ثم ليقطع فلينظر ه ل ي ذ ه ب ن كيده ما يغير وكذلك أ ن ز ل ن ا ه ايات ت ب ن بينات و أ ن الله يهدي من ي ر ي د إ ن الذين آ م ن و ا والذين هادوا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 والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليهم عذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إ ن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب منهم وسوف يقول لك ان يكون ه م ا ل ح م ي م ي ص ه ر به م ا ف ي ب ط و ن ه م و ا ل ج ن و د و ل لك ان ي م و ن د ي د ك ل م ا أ ر ا د و ا أن ي خ ر ج و ن هناك امر يقول لك ان يكون هناك ا ل ح ر يقول ان الله يدخل الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر ت ج ر يحلون من ت ت ه ا ا أ ن ه ا ر ح ل فيها من أ س ا و ر من ذهب ولؤلؤا ولباتهم فيها ح ر ي ب وهدوء الطيب من ا ل ق و ن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 واذ بوانا لابراهيم مكان البيت أ ن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين و ا ل ر ك ق ا ء السجود واذن في الناس بالحج ياتوك أ ت و ك ر ج ل ا ي أ رجالا و يأتوك رجالا على كل ضامر ياتين من كل فج عميق ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا س م الله في أ ي ايام م معلومات ف أ ي معلومات على ما رزقهم من ب ه م ة ا ل أ ن ا م ف ق ل و ا منها و أ ط ع م و ا ل ب ا ئ س الفصيل ثم ل ي ق ر و ا ت ف س ه م وليوفوا نزورهم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 ومن يشرك بالله فكانما حر من السماء فتخطبه الطير او ل ط ي تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يؤوى ان شعائر الله فانها من تقوى القلوب لكم فيها منافع الى اجر مسمى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 وجلت قلوبهم والصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاه ومما رزقناهم ينفقون والبذل جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير لكم فاذكروا ي ه خير اسم الله عليها طواف فاذا وجبت ذنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر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 ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد ومساجد يذكر فيها ا م الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز الذين إن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 واصحاب مدين وكذب موسى فامليت للكافرين ثم اخذتهم فكيف كان نكير فكاين من قويه اهلكناها وهي ظالمه ة و ي ظالمة فهي خاويه ة على عروشها وبئر معطله وقصر مشير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 إ ل ى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في بريه منه حتى تاتيهم الساعه بعثه غ ت حتى ت ة أ م او ل س ا ع ة بغتة أ ياتيهم عذاب يوم عظيم الملك يومئذ لله يحكو بينهم فالذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات في جنات النعيم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 ويمسك السماء أ ن تطع على ا ل أ ر ض إ ل ا ب إ ذ ن ه إ ن الله للناس ل ر و ف رحيم وهو الذي أ ح ي ا ك م ثم يميتكم ثم يحييكم إ ن ا ل إ ن س ا ن لكفور لكل أ م ة جعلنا من سكن هم نافقون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 ان الذين تدعون من دون الله لئن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنكبوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق ت قدره ان الله لقوي عزيز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 وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرجه الا ساريكم ابراهيم و ت م ا ك م المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم و ف ي هذا ل ي ك و ن ا ل ر س و ل ش ه ي د ا ع ل ي ك م و و ت ك ن ا شهداء ع ل م ن ا